أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين أمن أن تقوا الله حق تقاته ولا تمتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا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 ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة احنا مبعد فقد قال الله عز وجل يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبايق وكأس من معين وقد حانا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا حسبتهم لؤلؤا منثورا هذا نوع من أنواع النعيم في الجنة هو ما يسمى ما سماه الله الولدان المخلدين وقد اختلف أهل العلم في معنى مخلدون ومخلدين وقد عخذ ابن قيم الجوزية الباب الثاني والخمسين من حال الارواح لبيان هذا الامر نعم فذكر قائلا نم قال ابو عبيده والفراء مخلدون لا يهرمون ولا يتغيرون قال والعرب تقول للرجل اذا كبر ولم يشمط انه لمخلد وإذا لم تذهب اسنانه من الكبر قيل هو مخلد وقال اخرون مخلدون مقرطون مصورون أي في آذانهم القرطه وفي أيديهم الاساور هذا اختيار, اختيار من الاعرابي حيث قال نمخلدون مقرطون بالخلده وجمعها خلد وهي القرطة وكذلك قال سعيد بن جبير مقرطون والقرطة هو ما يعلق في الأذن الذي يتدلى من الأذن لم يسمى بالقرطة نحو ما تتزين به النساء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 موصوفين بتخليد مختص بهم وذلك هو القراطه وقال الاولون الخلد هو البقاء قال ابن عباس غلمان لا يموتون وقول ترجمان القرآن في هذا كاف وقول مجاهد والكلبي ومقاتل قالوا لا يكبرون ولا يهرمون ولا يتغيرون. ثم قال ابن القيم وجمع الطائفة بين القولين وقالوا. هم ولدان لا يعرض لهم الكبر والهرم وفي اذانهم القرطه فمن قال مقرطون اراد هذا المعنى قلت انتهى لم القيم وقد اختار القول الاول ابن جرير تفسيره وكذلك اختاره كثير ابن رحيم الله حيث قال مخلدون اي على حاله واحده نمخلدون نم عليها نم لا يتغيرون لا يتغيرون عنها لا تزيد اعمارهم عن تلك السن ومن فسرهم بانهم مخرصون في آذانهم الاقرضه فانما عبر عن المعنى بذلك لان الصغير هو الذي يليق له ذلك دون الكبير ف يعني كما يظهر انه لا تعارض بين القولين وان الخلود الاليق اليقو به في كلام العرب بمعنى البقاء وعدم وعدم التغير وعدم الموت وهذا لا يتعارض مع قول الآخرين أنهم قد يلبسون في آذانهم هذه الاقرطه وقال ابن قيم الجوزية وشبهها سبحانه باللؤلؤ المنثور لما فيه من البياض وحسن وحصل وفي ما في كونه منثورا فائده أنا إحداهما الدلالة على أنهم غير, على أنهم غير معطلين بل ببسوسون في خدمتهم وحوائجهم. والثانية أن اللؤلؤ إذا كان منصورا ولا سيما لم على بساط من ذهب او حرير كان احسن لمنظره وابهى من كونه مجموعا في مكان واحد آه. ثم قال رحمه الله وقد, وقد اختلف هؤلاء الولدان هل هم من ولدان الدنيا ام انشاهم الله في الجنه انشاء على قولين ثم رجح القول الثاني قائلا والأشبه ان هؤلاء الولدان مخلوقون من الجنه كالحور العين خدما لهم وغلمانا كما قال تعالى ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وهؤلاء غير, غير أولادهم أي الذين كانوا في الدنيا وماتوا صغار فإن من تمام كرامة الله تعالى لهم أن يجعل أولادهم مخدومين معهم ولا يجعلهم غلمانا لهم أن يكدمونهم فهذه خلاصة الأقوال في الاعتقاد في هذا الباب هذا يدخل في تفاصيل الاعتقاد في جنات النعيم أن تعتقد أن الله يجعل لأهل الجنة ولدانا أي غلمانا مخلدين يخدمونهم ويطوفون عليهم بما يشتهون لا يبطون ولا يهرمون ولا يتغير حالهم أي ما هم عليه من الجمال لا يتغيرون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 أو في القصر الفلاني مدة يخدم من قبل أناس قد قد يكون على وجوه بعضهم العبس والقطر من المعاصي والذنوب ويظن أنه في نعيم لهذا هو لا يدري أنه قد يكون في شقاء فشتان شتان بين نعيم الدنيا الناقص الزائل الذي يشوبه الكدر. نحن ما بين نعيم الجنة الذي لا يخطر على قلب بشر وننتقل إلى فصل آخر من فصول الاعتقاد في الجنة أن الجنه فإن الجنة يبقى، فإن الجنة يبقى فيها فضل، فينشئ الله لها خلقا آخر دون النار. دل على هذا أحاديث. منها ما أخرجه البخاري ومسلم.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 ضعفاء الناس لا يدخلني الا ضعفاء الناس وصقتهم وغرتهم فقال الله للنار انما انت عذابي اعذب بك من اشاء من عبادي وقال للجنه انما انت رحمتي ارحم بك من اشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رب العزة سبحانه فيها رجله حتى تقول قط قط فهناك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض أما الجنة ولا يظلم الله من خلقه أحدا وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا آخر إن الله ينشئ لها خلقا آخر هذا نعم دليل واضح لأهل السنة على أن الجنة متسعة اتساعا.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 ولا يتنعم يا لا به احد فينشئ الله خلقا جديدا كي يتنعم كي يتنعموا بهذا الفضل الذي بقي في الجنه ولذلك ان نعيم الجنه دي لم لا يقاس بالعقول ولا تتوهم الاوهام ولا يخطر على قلب بشر فيها ما لعين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال علي القاري في مرقات المفاتيح في قوله ينسى الله خلقا قال أي جمعا لم يعملوا عملا وهذا فضل الله تعالى أو هذا فضل من الله تعالى ثم قال ابن قيم الجوزية واما اللفظ الذي وقع في صحيح البخاري في حديث أبي هريرة أنه ينشأ للنار خلقا ف... فيلقي فيها فتقول هل من مزيد فغلط فغلط من بعض الرواة انقلب عليه لفظه والروايات الصحيحه انا مرسط القراني يرده ان الله سبحانه أخبر أنه يملأ جهنم من إبليس وأتباعه أو من إبليس وأتباعه إنه لا يعذب إلا من قامت عليه حجته وكذب رسله قال تعالى كلما من فيها فوج سالهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا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 من اعتقاد السلف الصالح سلفنا الصالح الصحابه والتابعون لهم بإحسان ليست هذه الأحزاب فإن السلف الصالح لم يكون ولن يكون حزبا ابدا كهذه الأحزاب الجاهلية التي يتعصب لا أتباعها تعصبا جاهليا لا علاقة له بالإسلام ولا يمت للاسلام بصله نحن نذكر اعتقاد السلف لا اعتقاد الحزب الفلاني ولا الحزب العلاني نذكر السلف الصحابه ليس حزب النور ولا حزب الاصاله دي احزاب لا علاقه لها منهج السلف الا ما يدعون من دعاوى لكن ليسوا سلفيين اي ليسوا على اعتقاد ومنهج السلف كما يدعون ان السلف لا يعرفون التحزب ولا التفرق الى احزاب فنذكر هنا جمله جديده من اعتقاد السلف من اعتقاد السلف في الجنه وما يتعلق بقول الله عز وجل جنات عادل يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وفي قوله عز وجل ايضا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم, وما آلتناهم من عملهم من شيء قال ابن جرير في جامع البيان اختلف مختلف اهل التاويل في تاويل ذلك فقال بعضهم ان معناه والذين امنوا واتبعناهم ذرياتهم بايمان وهذه قراءه من القراءات الحقنا لهم ذرياتهم المؤمنين في الجنه وإن كانوا لم يبلغوا بأعمالهم درجات آبائهم تكرمة لآبائهم المؤمنين وما ألبنا آباءهم المؤمنين من اجور اعمالهم من شيء وأخرج بسند صحيح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 وقال أصحابنا: بل ذلك، وما الذين أملوا على جريراتهم التي بلغت في بايمان بإيمان من ذرياتهم الصغار، وما التي لم تبلغ الايمان إيمان، لم تبلغ إننا التكذيب. وما أخذنا الآباباً من عمليهم من شيء جديد وما قالت مجرير موضعاً من قول أولاً وأولاً من أكوال الضواب وأشتغباً بما ندعني ظاهرة الضيئة القول الذي ذكرنا الضريط المجموين عن المعكاة وقالنا خير جودياً في حالة <تصفيق> بعد أقدر جراءت أطلع بابا هذا الروح فوالا بنده كرمشن في اعماله ولكن لم يكن له اعمال بها به الله جل وعلا تبدلوا نيانا متفاصر على الناس هذا في شرح القول والمقوله هم نقل البيت الجوزيه قولا الان فقد قالت صدقه منهم الواجبين وصاحبوا التفسير الى الرب وصيتك فقد وجه ان تحمل الذريه الصغار والكبار يعني جمع بحيره من اول القدر فان الكبير راشد يتبع الاب بايمان نفسه والصغير تتبع الابن ابان ابيه قالوا وذريته تقع على الصغير والكبير. والواحد والكبير. الشفير يقول الله كما قال تعالى الا يكون ان حذاق الذريته في كل مشروه ثم قال ان على يدل على هذا يا القوم ان الذواتين أي حقا يا ابن فمن انا من انما كان يقول انهم ترى ان حق بين الذين اذا قرشت وينصبوا الحياه الايه اي لم يخبر ان قالوا ان يتبعهم الذين من لن تتبعوا الذين عاقبوا ذرياتهم فانحط الصغار الذين نهى الله من جاع <تصفح> <فوقنا. تصفح> <تصفح> في ايمانه اما اقمنه فدلل انتو اجاد ثم طار الغيم وكذا ما لا الى قرش القبر الثالث احتضار الغريه شاهنه الصغار اول <تصفح> يلزم في يلزم في في دي دي في ولا يلزم استواء استواء الاستواء تاخيرنا في الثواب في الدرجات ولا يلزم مثل هذا التضاد فبين الله كل رجل وذريته معه في درجات يعني كان الله تعالى قد وصلى <تصفيق> القول الثاني فمن اعد له فانه صح قول اول وكاننا ذريه رجل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل على ولكن اعمالهم لو توصل الى اعمالها في الدرجة من قطاع آمنهم في جل جل جل جل <تصفيق> فلما صح حول جول بردان يشفون يا آمائين في الدرجة يصمون الزجوم في درجة من, من عين قال, قال أنا يجب أنه مستوى ودأشتريين مستجدين يعني أن يكون في درجة لأن الآباء انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم ولكن تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم نحن تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم الذي <سؤال> يزلت على العباده <سؤال> ولم يكنه الدرجه التي تفضل ينتهي ان يبدا من الذي يظهر ان القراءه المشهوره او القراءه الاولى اخر للايه والله تعالى اعلم وصلى الله على محمد وعلى وصحبه وسلم